مؤسسه اجناد تقدم دارت راحها فوق عنق العيد واستصلت ارواحهم كف الودا حامت صنوف الموت في ارتلهم قد انشبت انيابها لا تبردا دارت راحلها فوق عنق العيد واستاصالت أرواحهم كف الردى حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشابت أنيابها لن تبردى عادت في قطعان العداستنا لما دعت داعي لساح الفدى فانظر بقاياهم قادت أمثلة واسمع أني ننجاب أرجى المدى فاليا جولة لم تبقي في سمع المدى إلا الصدى صالت عليهم واستدارت حولهم صاروا حصيدا في الفراري هم مدى تغذى من حششات العيدا حتى سقيناها النجع الأسودا اكبرت نفسا لا ترى من عزة لا بساحات الواغة ترجو الهدى تاتي فياضى الموت يحدوها الضمى تبغي بظل المرهفة الموردا تشتاق أن تلقى المونى في ميتة تسمو إلى العقبة وترجو السددى في بحور العين في جنتها ترجو بها عيشا كريما سرمدا يا واهب لله روحا حره جهدا واقداما ترم الموعده ماطن إلى اعلى الامان ذروه قد سار يشدوها حاثيثا منشدا لبى وابلى لم يحد عن غايه قد صاغ من هول المنايا مولدا سل عن فسحات الوغى حتى ترى جمع الأعادي في نواحيها سودا قد أقسم الأبطال الا يقعدوا حتى يكون الدين قد عم المدى دارت راحها فوق أناق العيدا أرواحهم كف الردى حامت صنوف الموت في أرتالهم قد أنشابت أنيابها لن تبرد دارت راحها فوق أعناق العدى واستاصالت أرواحهم كف الردى حامت صنوف الموت في أرتالهم قد أنشابت أنيابها لن تبرد